111. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا, صفا كأنهم بنيان مرصوص 112. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم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 رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُ بِالْبَيِّنَاتِ قالوا هذا سحر مبين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 114. ومساكن فِي في جنات ذَلِكَ ذلك الفوز العظيم 115. وأخرى مِنَ نصر من الله وفتح قريب 116. وبشر المؤمنين 117. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل فآمنت طائفة من إِسْرَاءَ إِلَى وَكَفَرَ الطَّائِفَة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا